بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر وما انزلك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم سلام هي حتى مطلع الفجر Tá Chema fond